روح قول ده حب حبه قلبه يا نسيم الفجر الصباح على جمالك روح قول ده اللي حبه قلبه ما روح نقول قلبي حيرني فاو في قلبه انا نسيم وصايد صباحه وقلبه قل قلبي بعد تعبين من طول نوحه نهجي قلبه انا نسيم وصايد صباحه وقلبه قل قلبي بعد تعبين من طول نوحه صبر القلب في جراحه روحه كله قلبي يعاني يا ريني في وحدي بين خيالك وبين هماني وليلي طوال يا نسيني بين خيالك وبين منام ليلي طوال يا نسيني أنتَ القلبِ سماه وتشوفَ عينِ أنتَ أعطفي نسي على القلب تاني كلُّ مستنيه رو الروح تجيني روحك. you <laughs>